وَمَا رَضِيتَ كَلَّا عَلَّمَهُ يَزَّكَّى أَوْ يذكر فتنفع لن تصدى وما عليك ألا يزدكى God رفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرة فَقَدْتَ رَهْسُ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقُبَّرَ خلقه فقطره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبل كلا لما يقظ ما أبره فلنظر الإنسان إلى طعام يقطن <تصفيق> الأروش فَأَنْعَمْنَا سَاعَلْكُمْ <تصفيق> وَلِأَنْعَلْكُمْ هو مني مدي رصاحبته وبني مستبشر و وعده عليها وبره ترى هاهنا فبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام